رب إني لك عدت من سراب فيه تهت وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت رب إني لك عدت من سراب فيه توت وعلي وجهي شظايا ندم فيه انتهيت ش في زوايا خالدي أن سريت فإذا بك أراها دممًا مما بكيت رب إني في زواية بكيت فيه تفت وعلي وجهه شغايا ندب فيه انتهيت رب جنبني صداها فهي أعدى من عرفت هي نفسي وهي شيطان الذي منه هربت رب جنبني صداها فهي أعدى هي نفسي وهي شيطان الذي هو ربته رب إني لا من سراب فيه تهتو وعلى وجهي شضايا ندم فيه انتهيت بصة ما زال حولي كل ما فيها رويتو الأسى والإثم والعصيان هذا ما حملت وكهوف من خطايا تحتها نار وصمت وطيور ذارفت سري وطارت حيث طرت فإذا التوبات ألقت رحلها عندي رحلت واذا الاوزار وحطت حططمي وانت جيت كل ما فيها رويت هذا ما حملته وكذ نار وصمت وطيور ذارفت سري وطارت حيث طرت فإذا التوبة ألقت رحلها عندي رحلت وإذا الأوزار حطت حق قلبي وانت شيث